Yeah. يوم القيامة كذلك نفصل الآلين O وانتو الشرك OK فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته Hattā iza jāāt hūm-rūsūlūna قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ قَادُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا